بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلتها وسهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس الثالث والخمسون من شرح الكتاب شاذ العرف في فن الصرف أصل الله تبارك وتعالى الاخلاص والقبول نتحدث عن أراض زيادة التاء قال الشيخ رحمه الله وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه شام إذا عندنا مثلا كلمة تنبر وتمره تمر يسمى عندنا اسم جنس جمعي يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء تمر وتمره وعنب وعنبه قال ولبن ولبنه صح يا شيخنا ونملة ونملة واضح يا شيخنا كيف فرقنا بين النمل والنملة بالتاء يا مولانا؟ ده يسمى كما قلت عند علماء النحو سموه اسم جنس جمعي يعني يفرط بينه وبين واحده بالت... وفي عندنا اسم جنس إفرادي يعني يطلق على القليل والكثير مثل كلمة ما أو خل أو عسل يطلق على القليل والكثير و... واضح يا قال ولعكسه صح مثل كم وكم أه. صح يا شخنا إذن كم تدل على هي شخنا مش عنا قلنا ان التاء تدخل على المفرد صح؟ اوه لا هنا دا عكس تدخل على الجمع الكمة الجمع أيوة الله يفتح عليك الكمة هي الايه؟ الجمع والكم اللي هو المفرد وللمبالغة مثل كلمة راوية والحقيقة ان راوية وعلامة مع نفس المبالغ يعني الزائد اللي زادت للمبالغه لما نقول في علامة يعني كثير العلم وراويه يعني كثير الايه الروايه ولتعويض فاء الكلمه شوف انتبه يا شيخنا كلمه وعد على وزن ايه فعل نجد الواو اللي هي فاء الكلمه حذفت وعوض عنها تاء اقول عدا واصل الكلمه اقول وعد وعدا فعندما اقول وعد عده الواو حذفت وعوض عنها الايه التاء طيب او عينها مثل اقامه اقامه اصلها يا سيدنا الشيخ اصل الكلمه اقام اقوام اكتبها دي لا اكتبها يا شيخنا طيب ثمانيه مدنه يبقى قام اهو و... طبعا انت عارف اللي حصل في مثل هذا يا شيخ اني قلناه كثيرا يا مولانا. صح يا ولنا ايه اللي حصل نقلت حركة الواو اللي استاكن الصحيح قبلها فاهم يا ولنا وبعد ذلك تحركت الواو يا مولانا. صح تحركت الواو بحسب الاصل فتح ما قبلها بحسب الان فانقلبت الواو الى ايه الالف فاكتمع معنا كم ألفين يا شيخنا؟ ألفان طب أنه ألفان ساكنان فليجوز الجمع بين ساكنين فحذفت الألف هذه وعوض عنها إيه؟ فصارت إقامة واضحها شيخنا؟ أو لمها كلمة سنة عارف كلمة سنة يا مولانا؟ سنة أصلها سنة ون أصلها يا شيخنا؟ سنة ون فحذفت لام الكلمة وعوض عنها لها فصارت سنة ماشي ودي داخله معنا في الملحق وجمع المذكر السالم اللي هو سنون يعني وتزاد لتعريب العجمي لتعريب يا شيخنا كلمة كيلجه كيلجه لاحظ ان الكلمه اصلها كيلج انتبه يا شيخنا الكلمه اصلها ايه ودي كلمه اعجميه فلما العرب وضعوا فيها التاء عربت وصارت كلمة عرضية واضح يا شيخنا وتزاد في الجمع عوضا عن, عن ياء النسب في مفرده عوض عن ايه يا شيخنا يعني ما يقول ازارقة طبعا ازارقة او كلمة اشاعثة الاشاعثة جمع اشعثي جمع يا شيخنا أشعثي. اشعثي دي اسمها ياء النسب ياء مشددة قبلها كسرة مثل كلمة مصري أو كلمة سوداني، فاهم يا شيخنا؟ حذف تاء النسب وعوض عنها الإِهِ، إِتَاء فصارت إيه؟ أزارقة إِهِ أزارية وأشاعثة، وأشاع. ولمجرد تكسير البنية، مم. مجرد تكس تكسير تعال تعبيت الكلمة، لا؟ يعني الحروف التي بنيت عليها، فلما قل مثلا كلمات غرفة، إِتَاء ديا لتكسير الكلمة. لان لو قلت غرف هتجد الكلمة ثلاثية العرب كثرتها فازالت فيها التاء دي اسمها لتكسير بنية الكلمة ماشي فلولاذي في انها فيما ذكر لتأنيس اللفظ ايضا يعني هي لا ينوفي ذلك انها التك... للتأنيس ومع ذلك فيها التكسير لان بدل ما كانت الكلمة ثلاثية زدنا التاء فصلت ربعيا اول الحق بالمفرد فما شيخنا الحق ايه قال كصيارفه للحاق بكراهية بكراهيه سمعني يا شيخنا اولا صيارفه جمع صيرفي والتاء فيها عوضا علياء في مفرده ما شوف صيرفي في جاء النصب صح يا شيخنا فحذفت التاء وعوض عنها التاء قال للحق بالمفرد فصارت مثل كلمة كراهية يعني عشان نفس الوزن يعني, يعني كلمة صيارفة زي كلمة كراهية العلامة الثانية الألف احنا قلنا العلامة الأولى يا شيخنا هي تاء الثانيس العلامة الثانية الألف الألف قسمان مقصورة ومنقوصة طبعا مقصورة يا شيخنا مثل كلمة حبلة او بشرة بشرة علم لكن حبلة صفة للمرأة وهي غير مفردة غير يا شيخنا اه لا عفوا عفوا في مفردة وفي غير مفردة عارف يعني المفردة وغير المفردة ما هو بشرة يوجد ألف واحدة فقط بس. هذا معنى ألف مفردة يعني لكن كلمة يا مولانا كلمة حمراء او عذراء فهمني يا شيخنا أصل كلمة حمراء، الالف المقصورة، زدنا ألف فصارت إيه حمراء بعالفيني، فقولت بالثانية همزة فصارت حمراء يبدي اسمها إيه ألف غير مفردة مم. يعني إيه المقصود يعني ألفا، ألفا لأن الممدودة صح يا شخنا هي ألف بعد الإيه بعد المقصورة وبعده مقلّع المدين الأول حمراء هذه ألف المد م. ثم اتين بالف القصر فاجتمع عندنا ايه الفان فقلبت الثانيه همزه فصارت حمراء ومثلها وزي مثلها كلمه عذراء سمعنا يا شيخنا طيب يبقى عندنا الف التانيث تنقسم الى مفرده اللي هي مقصورة يعني وغير مفرده اللي هي الممدوده م. واضح يا شيخنا طيب المقصوره لها اوزان يا مولانا دي أوزان سهل هي. شوف المكسورة اللي هي يعني ألف مفردة يعني ف ودي تسمى عندنا ألف تأنيس مكسورة وهي تمنع من الصرف لعلة واحدة قامت مقام علتين لعلة واحدة لأن التأنيس فرعا التذكير ولزوم الألف قام مقام علة ثانية لأن الألف لا تحذب بعكد تاء اللي لداخل على فاطمة ممكن تحذف في الترخيم أفاطمة مهلا بعض هذا التدللي فالوزن الأول يا شيخنا فو على فو على مثل كلمة غراب للداهية يعني لو واحد داهين تقول عليه إيه يا شيخنا غراب طيب كلمة أذمة دل موضع يعني مكان يعني شعبة برضو للموضع قال الجرير عبدا حل في شعبة غريبا آلؤم لا أبا لك واغترابا يعني ت جماعة بن بن غريب ولبن يعني فيقول أعبدا حل في شعبة مكانيا غريبا ألؤما لا أبا لك الوزن الثاني شيخنا انتبه يا مولانا فعلا وطبعا مثل هذه الأوزان يكتفي الطالب العلم يحفظ مثال بس يعني لما يقول مثلا حبلة هي نفسها فعلة بشرة هي دي فعلة بس الفرق بين حبلة وبهمة وبشرة بهمة ده اسم نباتي شيخنا وحبلة ده صفة للمرأة وكلمة بشرة ده مصدر خلاص الوزن الثالث فعلة بفتحات ثلاثة مولانا كلمة برده اسم نهر معروف خلاص يا مولانا طيب وكلمة حيداد ده ده الحمار السريع في ماشه في يعني وكلمة باشاكا ده ده الناقة السريعة كلمة فعلة أظن واضح يا شيخنا الأولى ضم الفاء وفتح العين الثانية ضم الفاء وسكون العين الثالثة فتح العين واللام والفاء صح يا شيخنا والرابعة فعل بفتح وسكون وثم فتح زي كمة مرضى ده جمع ونجوة ده مصدر وكلمة شعبة ده صفة. لا شبعة صفة يعني من شبعة صفة ليها يعني. واضح يا شيخنا طيب وكلمة فعالة مثل كلمة حبارة دسم طائر يعني وسكرة دجمع وترى الناس ايه سكره وماهم في سكره وكلمة علادة صفة للشديد من الإبل انتبه إلى الوزن السادس فعالة مثل كلمة إيه شيخنا سمحها دار الباطل يعني لما يكون في باطل اسمه ايه في فعلة يعني بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام فعلة زي سبطره دي مشي فيها تبخطر يا مولانا فعلة زي حجله ده اسم طار يا مولانا وكلمة الظبرة جمع ايه الضريبان بفتح فكسر ده اسم لدويبيه ليدو منتنه الرائحة صح يا شيخنا طيب يقول هذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصطرا فإنه لم ينون فألفوا للتأنيس فإن منون ينون فألفوا زي إيه يا شيخنا قسمة إيه ضيزة يعني جائرة الوزن التاسع في في عي لا عزين إيه نكسر الفاء ونشدد عين بالكسر في, عل في عي لا انطقى بالكسر يا سيدنا لا لا لا هو يقول ايه ؟ هو قال إن كلمة كان هي جرة وحثية حثية هي في نعم حثية هي برضو فعية فعي. فعية فعية يبغي فعية مثل كلمة حثية نفس الوزن يبقى حثية هي نفسه ايه فعية صح يا مولانا طيب وفي عندنا الوزن الرائي العاشر فعلة زي كلمة ما مولانا ايه كفرة ده اسم الوعاء الطلع وحذرة ده اسم من الحذر يعني وبعد كده الوزن الحادي عشر يجب كلمة ايه شيخنا خلية خليطة, خليطة زي فعي فعية فعية فَعِيلَ فَعِيلَ سمعنا يا شيخنا هل كميتها كلمتين لغيز قالوا لغيز ده اسم لللغز يعني لغيزه هي نفسها ايه فوعيه ال11 فعاله زي كلمه يا شيخنا خباده صح وكلمه حضاره لطائر الوقت لسه باقي ها ناتي الممدودة الممدوده لها اوزان يا مولانا انت عارف الممدوده همزه تاتي بعد همزه, الايه؟ همزة القصر يعني زي كلمه الصحراء ماشي يا مولانا ده اسم وكلمه رغبه ده مصدر ده رغبه ده ايه يا شيخنا يقول رغب يرغب اقول رغبه ده مصدر يعني وكلمه طرفاء ده جمع في المعنى لان هي اصلا الطرفه ده شجيره وهي اطراف طيب بعد ذلك ناتي إيه إلى الوزن الثاني أفعلاء أفعلاء مثل كلمة أربعاء ده اليوم المعروف يا شيخي فعل فعل فعلاء زي قرفصاء ده لهيئة مخصوصة في القعود يا مولانا أقول جلسة القرفصاء والقرفصة والقرفصة يعني في اللغة الثلاثة يا فالقرفصة هي نفس فعل لا فاعولا مثل كلمة تاسوعاء أو عاشوراء وبعد ذلك كلمة ايه شيخنا فاعلا بكسر العين كاي زي مثل كلمة ايه نافقاء ذال باب جحر اليربوع نافقا اللي هو النفق يعني الثالث فعلياء بكثرتين بينهما الزكون زي كبرياء سهلا يا شيخنى كبرياء يبقى ايه فعلياء ثم تأتي الى كلمة سياراء هي نفسها فعلاء اه سياراء في فعلاء فتح بس العين وتثليث الفاء يعني عم أيوة يعني بفتح العين وتأسيس الفاء نقول يا شيخنا ايه فعل او فعلى او فعلى ماشي فتح لين زي ايه جفنا والكسر مثل كلمه سار والضم مثل منه نفاس الوزن الثامن مثل كلمه ايه فن علاء مثل كلمه خنفساء الافضل للطالب ان يحفظ بس المثال بعد كده يزن يعني ثم قال كريثه لنوع من التمر اسمها فعيله مشيخاء اللي هو مفعلاء يا مولانا ده الاوزان قال الاوزان المشتركه بين ألف المقصوره والممدوده فعل يا مولانا فعل زي سكره وزي إي صحرا مه نفسها صحراء تقول صحراء يعني تجعلها مقصورة ومضدودة يعني يعني كلمة صحرا ممكن تخليها مقصورة وتقول صحرا طيب فوق زي أوربا وحنافا لاحظ إن سكرة ثمنها شخنة جات مقصورة طب وصحرا جات إي مضدودة هو نفس الوزن يعني فوق زي أوربا وزي حنافا ماشي يا مولانا هو نفس الوزن بس الاولى جت مقصورة والثانيه ممدوده فعل بفتحه زي جمزة لسرعه العدو وإيه وجفنا وجف وجف جنا جت ممدوده يا مولانا الاخيره افعل مثل كلمه ايش احنا اجفل لا العامه واربعاء ده اليوم المعروف احنا كده ان شاء الله انتهينا شخنا من هناقف عند التقسيم الرابع الاسم اللي, اللي هو من حيث كونه منقوصا او مقصورا او ممدودا احنا درسنا ده برضو في علم الله بس انا بتنزل الاوزان يا مولانا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبركاته محمد وعلى الله وصحبه الاجمعين